قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا أزلنا عليك الكتاب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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنْ يَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت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 that is, those who quiet their Lord have stayed. And anytime soon as someone who does notations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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ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 اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان ان الله لمع المحسنين الله